إنا الله بكل شيء عليم وإذا طلقت نساء فبلغ أجلهن فلا تعذلهن أين كحن أزواجهن ما إذا تراضوا بينهن بالمعروف